سيتنا ديني ودينا آه يا قدس سليمان دفا صحينا نساني يا اصفر عسجان خلل في لك في كلام يتبع عيل ترى ونسيتنا بيني وبيني ولقوا لك الرميان يا طبي الخلا زراء خلوا صوابك دامية ضربوا على الليسر والأيمان نصفو لك الأشباد في داخل الوديان ولقوا لك الرميان يا طبي الخلا زراء خلّوا صوابك دامية بربوا على ليسا وليما في <تصفيق> الثانية مسلا سالي وجهه انا بابي له مستحيل لحال جيل سهران ديت الدينا جمعي دراب من فوق لو والله لا بنسى يا حتى وانا في القبر صرحه طاقي المجره من حت حد ما ينتسي Oh, I pray for